على الطريق العام أسير في نظام في الشارع النظيف أمشي على الرصيف أحتارب المرور في لحظة العبور أراقب السيارة وأتبع الإشارة إشارة حمراء تقول لا تمر إشارة خضراء تقول أن تحر أسير للأمام أمر في سلام على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام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 أحتار بالمرور في لحظة العذور أراقب السيارة وأتبع الإشارة إشارة حمراء تقول لا تمر إشارة خضراء تقول أن تحور أسير للأمام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 أراقب السيارة وأتبع الإشارة إشارة حمراء تقول لا تمر إشارة خضراء تقول أنت حر أسير للأمام أمر في سلام على الطريق العام أسير في نظام